7 استمع للجمل الجمل الاتيه واعدها ثم اكتبها في دفترك هو رجل هما رجلان هي بنت هما بنتان انت طالب انتما طالبان انت طبيبه انتما طبيبتان